فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْتَقَرَّ عِينُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ بَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَتَعْلَمَ أَنَّ بَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا أكثرهم لا يعلمون